القهوه عالم بحاله ايه فيه اللي قاعد جنب النهايه وفيه تلاهي وفيه عبر وفيه تلاقي كل البشر عزيز المشاهد جاء من الأقصر ليغني في التلفزيون ويزور السيده والحسين ولكنه تزوج تسع مرات وأنجب خمسة وعشرين وما زال يغني يا ليل يا عين <تصفيق> I can't. No, Wasting the regal, and I, and I, and I, and I, and walla, walla, walla, walla, walla, and I, and I, انا جزار ولا كل من مسكين صدور ويقال انا جزار ولا كل سواد كبد اكسود ويقال انا انا انا سواد يا عين ولولا كهوة جي ويقال عمل كهوة تيني أبعوف كوان ومك وكرم وصفة كرم ويقالي جاني جاني وسطي وسطي وسطي الرجال رجال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 احتمال مال مع العالم تشوفوا الناس لها بخت وأنا بختي مال مع العالم إذا ضيبتني يا طبيب إذا ضيبتني يا طبيب لنصب لك عندي عالم سبيه بدلال سبيه بدلال بختي مال يا عالم حيزة جبال بكتر المال يا عالم خلاحة تشكي وتبكي واندهدلها مع العالم رئيس متقال قلم سيزة <تصفيق> بجيبك ألم أه ها لي أه ورهم لي كده أه برحيل كم ألم ألمين وملايه ومقص فتاحه فتاحه عشان ومشت ومشت كمان طب عشان السنم انا قلت طب ليه المشت صحيح الشانب عشان السنم تعيق قوي انت بتعمل تعمل رسمه قلب تعمل ايه بالالام انت ما بتكتبش واحد زي كان يعني معوش قلم مثلا عاوز عاوز عاوز حاجه و تفضل يا وليه هات دوري بلغوني انما لازم تمشي بالقلب لازم مش مش قلم واحد اه طب عمرك ما كان نفسك تعلم تقرا وتكتب والله يا سنتي حياتي اياميت اه لو ممكن لو تعلمت بجراء الكتابة ما خوشها عا تغلني كده آآ صح يمكن يمكن صح بقى ربنا بي... بقى رفت سكة تانية يا ستة الله ربنا بيعوض ما بديش مع واحد إلا حيك وشكده النهاردة معاكي آه آه سيد سيد مرقاول آآ كفيف كفيف لكنه ندينه ايه موهو بايه صوت جميل صوت جميل, و... جميل ولحن جميل ولحن جميل بيقول يعني كازا مانيجا ما منين ربنا ما بيديش كل حاجه ما يسيبش ستنا بالله صحيح صحيح طب قول لي يا رسمه ايه كل الفن في هنا ليه الفن في هنا اه وكل السعاده قال يتلموا حوالين بعض يحبوا بعض أو السعاده ها ويفتخروا بعض ببعض تخرجوا ببعض وما يتجوزوش الا ساعينه يتجوز والله ده كل واحد وكيف اه <Benhehe> كل واحد وكيف انا متجوز من من يوم اتجوز من اسيوط <مت <sprite> متجوز من الفيوم متجوز من اسكندريه يعني كل بلد متجوز من احد عم بتجوز واحده, واحده. واحده بيضه اه بيضه من جينا واحده من الخسر واحده بيضه على اللو على Ana ma, ana kani ma lay. Doyahti ma lay, wa minay. Doyahti ma lay, wa minay. Doyahti ma lay, wa minay. Doyahti ma I'm gonna be a bit of a bit of a عملتي ايه eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, ستة واحدة. واحدة بس مش غير رضى من الله مم. بس عايز اتجوز عليها ليه يا رئيس عشان مخلي من عيال كتير الله طب وما هي عدت لك العيال اهو ما ضايقليش مش ضايق مش هيقالك مش ضايقلي اه وانت عايز حد فاضي وانا عايز حد يفضل لكن دي ابوها ده وعيالي تتكلم معايا أتكلم هو... اه اتكلمي اهو يا مرات كل نواصب هي بتكلمك عشان اقعد بالودنا من الصحره تصحى وتصحى من دي دي دي بحكم انت بتقول عشان الستات يخلوا بالهم اه والله خلوا بالهم من رجالك دوشان دوشان والله العظيم اه دهشان بس انت لابس شيك يعني كده كلهم موضب مع بعضه الالوان منسجمه كده اه ده ذوقك بقى رسم الان ده ذوقها ولا الست هي لا ده ذوقها انا ست ستة حاجة ستة عندي. لا الست ليها يعني الست مين احنا ملهاش حاجه بس تختار لك يعني لا انا بن عمر انا بختار لنفسي الالوان اونلاين طب انت هتحكي لي عن لما روحت المانيا بقى نعم بعد بقى ما عمبت برلين وسب الماركات المركات وانت نسيت الموضوع وسافرت بقى الأسر وبعدين بقى إيه إلا حصل بقى أقول لك الألقات طبعاً اتضميت على الثقابة الجاملية أنا اي اتضميت على الثقابة الجاملية وطبعاً نوظف ملي المزارة اي وطبعاً لما وظف ملي المزارة طبعا عبد برلين ده على بالي اصلا اه نسيته بقى نسيته نسيته تواسيني كمان وين؟ هو نسي هو كمان نسي اي فادات لحد لك في الفيوم مم. في صعيد الطفيوم ايوه ده عبد برلين بعت لي نخسر قال لي ده الاسم في الوزارة هنا في, في, في مصر اه في مصر مصر بعت لي سرور سرور بتاع الوزير دكتور سارو آه. اه و وبعت يساعدني و يا رزبت نعم قلت قلبك عمليت بردين بيه هو قلت لسه هو بالعالبات لسه نجاية اي طيب قال السافر اه كنت أسافر. كان موتت الحارض يعني 6 اكتوبر والحياة دي طبعا كنا مليانة انا فرقتي. انا, أنا سافرت انت وكل دخلت بعض ضح من المركب قدام المركب وقلنا انا على فين على روما امم اتمنا على روما اي طبعا في بروج هناك بيتبع للوصف المصري اي بروج اي تحيه اي تحيه عن الوصف المصري كانت معرض طومين وانضمك معهم زمام من مسهاي اي كلهم لابسين بدله ايوه و هو مهم الفرق ل... ل... ل... ل... ل... ل... بتاعته من القومين. الشعبي لا كلهم لابسين بدأ القومية والسعادة دول لكن فقط أنا كلها لابسة بلد كذلك فطلعوا كلهم قدامنا البلد يستني أول والله إذا ما حصل مم. فطلعنا إحنا البلد الدرب، إيه ناصر ناصر ناصر ناصر أول الله يتربع وقعوا بعد الصور عادي تيك تيك في الصوت خدوا أنا بطلعنا مجلومة حتى أنا خدنا الجذر بتاع الجذر بتاعهم دي مم. و طبعا افريقيا، و بلد اسمه سلو فيك يا راق اه تشيكو الشغفاك سلو فيك كل محطة كان يلمونا الحقيقة كده اي رحبوا بيك اي رحبوا بينا قبلوكو ازايباء جابلونا ام جابة لما بس العمن اه آمن عنك كل ما يشوفو العمن اه الاسوقسية والله احضر السوكسية هتكلم لغاتهم اه دا ما تتعلم تاهنا تالام طب حد انت. هنقول بس اكفوني لكن اقول عليه سكسي، ده في مصر اي ها م. تعلمنا منهم يعني اي فقعد سكفوني جامد اولي سوكسيه جامد عليكم أي. أي. اي ما نغنيت ايه انا غنيتهم الفراولي على اقول شفت حلوين الحلوين والحمرهم زايد قوي ايه زايد دي لما اخذت اي رحت مغني رحت مغني الفراولي طب ايه بلاد تانية مغني. اوروبا امريكا رحت زورت ايه رحت سبع ولا و... و... نيويورك ووو نيويرك وإيه ااا وبلاد عاد أسامي كبيرة عاد أسامي مش فاكر آه مش فاكر وااا ولندن ووو وكان مين بسماعك بقى يعني إلا جمورهم جمور المصري لا المصري ولا ولا الأجنبي والأجنبي. كمان مبسوطين منه اخر بسام مش انت توه تبرة لا انا ما توش انا ما توش يعني عم مش أمندي ألي أنا ده, ده, ده عم مش أمندي خذوا ااا شاف هذا بعوف معاه آه ووو المرة يسافر معاه مسكين سافر وحدة آه شمعها نعم القطر بتاعهم طبعا ده مش كان مسافر على بول ف اي يجاوز القطر بتاعنا هنا بتاع الصعيد يعني يوقفوا بتاعه ومسافرش زي باذن ما يعدي شنطه تروح فاته قطر طبعاً مسكين ما اعرفش كان يكلمه ايه كان بحب كان ممكن اقول له انا فاتني القطر يا ابو ايه سايب الكواجي يمشي طب منه بعدين صار لي شفيق ابو اتصل بال بالسفير هل يمكنك ان تتعب من الخروج من الخواجات يعني تتعب من الممكن ان تتعب من الممكن ان تتعب من الممكن ان تكون من أنا ان تكون من الممكن ان تكون من الممكن ان تكون من الممكن ان تكون من الممكن ان تكون من الممكن ان يستنى يا عم لا تستمع من جمالي لا تستمع من جمالي انا ما تفتش من الحجم بس أنا ما بس ولا فات انا القطر ممكن بس القطر ممكن عم شامندي قال هو مش القطر فا انا مش ممكن انا مش ممكن انا مش ممكن انا مش ممكن الصحافة مش ممكن انا مش ممكن انا مم. الصحابة قال مين؟ قال متقال خدوا الاسم قال متقال سكه بول ايوه تعالى من شمال دول دامه بس ما توتش ما توتش لا عمرك ما توتش اتوت ازاي؟ اتوت زغلوا نظره في اتوت ازاي يعني البلاد دي والله ما ما تو يا شيخ احنا توي بلادنا احنا والله والله العظيم حتى اللي عايز يتوه ما يعرفش ما يعرفش يتوه ازاي بس ده لو بيعرف يقرا عم متاهي يا ستي ده في مخه يا سلام والله يعني علم الشارع بأي حاجة مثلا علمي بقاوة زي دي صح. علمي لما اضبط ببكانة علمي بأي حاجة زي كده هو كان معي فاتينه، عالم علم الشمان دي كان معي في أه أه عملنا فيلم مع مع العريان مع العريان عملنا فيلم فاتينه، قتيني بقى ما عملنا الفيلم جي نحن رجب التاكسنا هو معاهر ربابا في سيف التكسر. يا مشطك جلاله الله قد ده منه حاجات طيب هو ان بيته العنوان بيته عند النسيب وينه اه بعد قلت له مشينا في الشارع انا هو بيت, بيت واحد اللي مازل جامدين با.. واحد اللي أمدين بيتي او دومة رح باكل فيه قلت اخليك تعالجي أي. رح قال ما البيت يا ضرع قلت يا رجل بيتك ها تعال تعاوز بيتك مرتايمينه رجل طيب رجل طيب هو عن النياج رجل طيب لعيدة شو تقول بيتك شو تقول بيتك محن قلت بعيدة فيه اه نسي العربية الربان في التاكس والتاكس قلت بعضي مشي بعد بعد قولي أدل العربة ناعب قال لي ورابابي يزيد في قال طيب واحد خواجه في المطار هاي. قال لي خواجه خواجه لا مني قال لي الرئيس مشي قال بقولك في يا, خواجي. يا خواجي. بعدو مش؟ مادو، قلت ج... فين بس هلميندو كده، تردو كده، تصليت صلحة هو يعني فكرهم الخواجات هردوا عليك؟ <تصفيق> فكر بعض كلام مزييني <تصفيق> <تصفيق> بعدو قالوا مزخ مزخ مزخ قالوا مز... مزخ مزخ مز... مزخ روح كنكرايا رأي اسمت آل أهل مزيز ابن عم شاماندي غنى بالإنجليزي ربعا انت اي رأيك؟ تقدر تغني بالإنجليزي؟ لا أنا، ما عندوش كلم ده ده، ده، ده، أه؟ بيجرى ويكتب مين؟ إن عم شمانة؟ آآ أنت تفتكر يعني ممكن أن من غير قرية ولا كتاب؟ أنا لا أحفظة أنا بدي كلام مش بتاع أقوله آآ مش حاب متحب لا أحفظ أه قول يا إدريس أنت نسمات أنك متعلم الحمد لله أنت خريج إيه؟ دبلوم إن شاء الله دبلوم إيه؟ تجاري تجاري, تجاري. دبلوم تجاري آآ وده خدت الجارة الأمريكية آآ خدت الكورسي وجيت أنجح يعني كرسي إيه؟ كرسي إيه في الجامعة الأمريكية كرسي في اللغة في اللغة المحادسة في الإنجليزي في الإنجليزي هاي كنت في كات إورت آه والكرسي ده كان كم شهر؟ ذا حدود تلات وشربص وتجيد الإنجليزية يدرس آه يعني كويس الحمد لله تعال <تصفيق> كنت أخلد عشان أنا أتحدث فيها طبعاً أتكلم فيها طبعاً بتجبني الناس طبعاً تبع الشغل وأغني يعني بال يعني أغني اللي يعني فرانك سعيدي تغني فرنك سعيدي وأسمعني بقى فرانك سعيدي I'm going to go to the Arab and then I'm going to go to the English. عايزك تقول لي الكلام اللي قلته بالكلام مش بالغنا افهمه ديليكا ديليكا يعني أنا يعني خفافي اه ديليكا يعني ديليكا خفافي آه. آه. سوجر سكر اه سينجر يعني فنان مزبوط يعني فنان اه ارتست عازم ادريس شمندي آه. بغني في مصر في كايرو آه. سعيد مصر جميل جميل جميل يا ادريس طب قول انت ايه اللي اضفته بقى العم شماندي يعني عم شماندي اعلمك الربابه كده هو اللي علمني ولا قالك اللي بتعلم هو غاوي ولا قال لك لا انا عمي برضو علمني اه طب انت بقى الجديد اللي اضفته بقى انا اللي هو الفولكلور الشعبي اللي هو الفرانكو عرب ده طب انا سمعت انك بتعرف ترقص مم. ترقص أشهر أغاني عم شامندي أغاني. أغانيه في الهلايل في الهلايل؟ في الهلايل في أبو زيد ويونس وخليفة و... عم شامندي قبل نعم. ما تحكي لنا حكاية أبو زيد نعم. عايز أسمح حكايتك أنت حكايتك مع الرباب مع الرباب بلدك إيه؟ بلد الكسر ها يا ميلي عمي الشاماني طب إنتا بتحب لوقصر قوي؟ دي لوقصر بلد طب قول يا عمي الشاماني انت كنت بقى بتعزف على بابا في لوقصر طبعا قبل ما تيجي؟ آآ كنت بعذف ها كنت بتقول ايه؟ باخد خط افراح برضو ها كنت اقول ايه ها بلدنا بلد سوى في هالأجانب تسوى لوقصر بلدنا بلد سوى في هالأجانب سور بالاصر مرسول رقص ده نور جميل يا عم شمال طب قول لي الربابه دي نعم تكوينها ازاي ولا شكلها ايه تكوينها ها. ده سبيب خيل يعني ايه سبيب سبيب خيل سبيب حصان يعني يعني ايه سبيب شعر حصان ها شعر حصان من الديل اه وبعدين جبوه على جوز ده خزران ها, ها. ونحدده ونشدوه وبعدين الجوزة دي جوزه هند ودي يا ماعز يا, يا جلد سمت آه. طب مين علمك الرباب؟ والدي ومين علم والدك؟ ابوه دي حاجة متورسينها؟ لا متورسين عم متالي قرب لك ايه؟ ابن عم ده كل العيلة بقى عم شامنزي ده بقول لي عم شمانتي، نعم حكاية أبو زيد الهلالي نعم قبل ما تعزفها لي على بابا عايز أسمحها منك مين نعم. أبو زيد الهلالي؟ أبو زيد الهلالي ده آه. راجل كان زمان يعني في آه. في أهد الزمان بدري آه. كان راجل سجيع لما كان يضيف واحد آه. وواحد ما احتكره آه. آه؟ آه. وكان واخد ماله آه. آه؟ آه. الأول يروح له أركت الإنسانية آه. يرد له ماله اهلا وسهلا اه ما يرد له ما يردش ماله كان ياخده منه النبل بالقوه بالجهر. بالدراع انا عايز اسمع ابو زيد حاضر على عيني سلم عيني استعين بالله وصلي على النبي بعد غونه في صلاه الزن رح أجيب سرتي الفرجين عرب نجد يسمو هلاين ويوم الجر ما بوزير جابوا له الحمرة كما تديم رئيس متقال عايز أسمع منك موال يقولوا أن أنت أحسن واحد أنا سمعت كده يقول لا. ولا كل من آه. عارف الموال ده ولا كل من يتبرفرز خيال ولا كل من ما عرفش إيه إيه وكل من إيه نسمحها منك نجول حاجة طب لز صح صح بقول محبه الوش ما دام تلوين وغش عمر ما تلزش نسب عار نسب العفش عار ما دام قر. جر ما يلزش والراجل اللي. الراجل ايه الراجل ايه راجل ايه الراجل اللي الراجل ايه ستسامي صح الراجل اللي بتحكم السد يبقى مش يومين يا شيلا البلا من فضلك ده يا حلوه يا شيلا البلا من فضلك ده اللي حبك ما غيري يحبك ليه ما حبش زي ما وديك وديني يا بامر يا شيلا We're gonna make it, we're I'm gonna be the best of you, I'm gonna be the best of you, I'm gonna be the Waddy, Waddy, Waddy, Waddy, Waddy, Waddy, Waddy, Waddy, Waddy, Waddy, Waddy, Waddy, Waddy, Waddy, wala Waddy, Waddy, Waddy, Waddy, Waddy, Waddy, Waddy, Waddy, Waddy, Waddy, Waddy, Lemme, lemme, lemme, lemme, lemme, lemme, lemme, من من من يا lemme, يا lemme, lemme, lemme, من lemme, lemme, lemme, lemme, lemme, lemme, عد حدا تعالي لي عد حدا تعالي لي جاي يا حلو وزين عد حدا تعالي لي جاي يا حلو وزين بحبك وين شو اكلت ازاي قصادي العين عد حدا Gary, yeah, Dunya, Gary, yeah, Dunya, Gary, yeah, Dunya, Gary, yeah, Dunya, Gary, yeah, Dunya, Gary, yeah, لما ابتحني اللي شغل بالي بال سفرنا اللي شغل بالي انت ظلمني انا سافرنا واتعني سفر فرجعت حلاوه حلاوه يا بص على حلاوه حلاوه بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص الساعه ابو بيسي جبت لي ساعه عند دي Da kol, yes kol, ba yajramin da kol. Ah ah ah ah ah. Eh eh eh eh. La la la la. La la la la la la la la la la la la. وبعد رحلتك the دي في الفن نقول مثلا example, 50 years in art? طبعا of course, I was in the year of 56 and 60. Yes, I was in the year of 50. Did you say that I was in the year of 65? In the year of 60? Yes, in the year of 60. So long journey 40 years. It was a 40 years. More than 40 years. More than 40 years. And then I came to the Bahrain. ما بدأ زي ما جتني السعيد زي, زي أنا ما أنا على كده سأجدني السعيد على كده آه. يعني ما غيات منافسي ولا غيات لغتي ولا غيات كلامي ولا غيات حتى أولادي كده آه. ولا من جواك تغيرتش باية ولا شوية. من جواي أبدا غير كله تمام الثمان زي ما انت بالله السدير والفانيلة والجلبنية والسروالي وراء السبت <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> طب رأسي اتقال كسبت كتير أكيد عند الله ها بس حمد ما مخسرتش حيك الحمد لا. الله ولا خسرت برضي لا يقولوا كسبت كتير وخسرت كتير. كتير وخسرت كثير وخسرت كتير طب ايه اللي عندك دلوقتي بس أنا يعني خسرت المال معلش بس ما خسرتش ناس شباب شعبي وحبايبي ولا, نفسك. ولا نفسي والله خفت نفسي هو ده يروح حاله صح اه ما ده يروح حاله احنا اللي بنجيب الفلوس مشكله ايه عليه اه يا اللي عملناه احنا اللي جبناه صح صح يعني لماذا يا سيادك يعني قاعد سنه بس هنا غير شغل اه جبل الكحل في بني الكحل فعلاً لما يكون كسب داخل، طبعا جيد، فعلاً خسرنا كثير، لكن كسبت ناس. لا أهم ما هاي. اكسبت ناس كبير. اكسبت حبايب يعني أحسن من أحسن من مئة ألف آه ملايين. تبغي إلّى بتتمنى به عمي؟ أتمنى أي. الصحة ستة والعافية والعيش الوسيطان، والعيش الوسيطان ولا كذي لا ولا غير لا جو. لا غير لا عاش عزيزي المشاهد، وإذا كنت هيك. وإذا كنت غاب واذا كنت ناوي تشوف وتسمع عن القهاوي قرب وجرب ولو حكايه من حكاوي الاهاب